فإن كشفها الريح فسترها في الحال لم تبطل صلاته عندنا قاعدة نكررها كثيرا يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء فالإنسان دخل بشروط الصلاة فستر العورة هذا من جملة شروطها قبل انعقادها وبعد أن دخل في الصلاة وكان يلبس لباسا مثلا يشبه لباس الإحرام إزار ولداء ولباس الإحرام عبارة عن قطعة من القماش يلفها الإنسان حوله فجاءت ريح وكشافت هذه العورة فردها في الحال مباشرة عند ذلك هل يضر انكشاف هذه العورة؟ لا يضر عندنا أمثلة كثيرة من الممكن. أن, نقول أن يأتي ولد صغير مثلا أن يشد والده هكذا فيكشف له العورة فبعد ذلك يسترها في الحال أن يأتي قط مثلا أن يأتي قرد يعني أشياء كثيرة لا يشترط فقط يعني ليست الريح هنا قيد معين من أجل كشف العورة كشف العورة بأي طريق لم يكن له فيه رأي هو يعني كان ذلك رغم عنه إن كشفت هذه العورة فبعد أن انكشفت فسترها حالا لكن قال والله أنا كشفت العورة سهوان أو عمدا هو الذي فعل ذلك نقول له الآن بطلت صلاته إذا كان الشيء خارجا عن قدرته وانكشفت العورة بذلك فهذا لا يضر إذا سترها حالا أما إذا تعمد هو أن يكشفها عمدا أو كان ذلك سهوا ولم يسترها حالا فإن ذلك يكون من مبطلات الصلاة لذلك قال فإن كشفها الريح فسترها في الحال طبعا هو يريد أن يتكلم عندما ضرب مثلا في الريح غير كل شيء غير الريح له اختيار معين أما الريح فلا اختيار له فإن الريح لا يدري متى يعني يخرج هذا الريح وبعد ذلك يخرج يكشف العورة لكن نقول على هذا المصلي أن يسدر العورة مباشرة إذا انكشفت وقلنا مثل الريح الأشياء الأخرى التي تضر قال فسترها في الحال لم تبطل صلاته لكن لو تركها ولو بمقدار يزيد على الطمأنينة وبعد ذلك سترها عند ذلك يضر حتى لو كشفها الريح يضر وتبطل صلاته أيضا كذلك من مبطلات الصلاة تغيير النية هو في صلاته أراد أن يقلب هذه الصلاة من صلاة إلى صلاة أخرى كانت تحية المسجد أراد أن يقلبها إلى ضحى بطلت صلاته بطلت بتغيير انما الأعمال بالنيات وبطلت هذه الصلاة بتغيير النية لكن هناك بعض الأشياء يغتفر فيها قلب هذه الصلاة إلى نية أخرى مثلا دخل الإنسان إلى المسهد فشرع يصلي فرضا من فرائض الصلاة وبعد أن شرع في هذا الفرض رأى وهو في صلاته جماعة قامت ويصلي منفردا والجماعة صلاتها أفضل من صلاة منفرد فقلب فرضه نفلا والنفل يحق له أن يصلي فيه ركعة ركعتين وهكذا والأفضل أن يبقى الإنسان على شكل ركعتين ركعتين فهذه الصلاة التي كان فيها وقد نوى فيها الفرضية قلبها إلى نفل من أجل أن يدرك صلاة الجماعة فسلم من ركعتين مثلا ثم اتجه إلى صلاة الجماعة فصل هاتان ركعتان صحيحتان أم باطلتان لا صحيحتان في هذه الحالة هذه الصلاة صحيحة بل قال العلماء يندب لمن وقع في مثل ذلك أنه شرع في صلاة ثم وهو منفرد وبعد ذلك وجد جماعة فالجماعة أفضل يطلب منه أن يترك هذه الصلاة التي شرعها منفردا وبعد ذلك يلحق بالجماعة طبعا هذا كله إذا كان وقت الصلاة كافيا يعني كان يصلي في آخر الوقت فأراد أن يصلي ولا يوجد له وقت يسع هذه الصلاة إلا فقط مقدار أربع ركعات وبعد أن صلى ركعتين أو أكثر مثلا وجد جماعة هل يتركها لا لأنه لو تركها خرجت الصلاة عن وقتها الصلاة ولو كان منفردا في الوقت خير من الجماعة في خارج الوقت أما إذا كانت نفلا معينا وأراد بهذا النفل المعين أن يقلبها إلى نفل آخر عند ذلك لا يصح كذلك لو كان يصلي جماعة يصلي منفردا لكن الصلاة التي يريد أن يدركها صلاة أخرى وحنا يصلي الظهر لكن الذين يصلون الجماعة يصلون العصر هل يقلب؟ لا, لا ليس هذه الصلاة نفس الصلاة التي يصليها قال وتغيير النية كأن ينوي الخروج من الصلاة الآن بدي أقطع صلاة سواء كان ذلك بالتعليق أو بغيره من الآن بطلت صلاة يعني مثال وقف في صلاته وقال إذا رن الهاتف سأقطع صلاتي له قطعت صلاتك من الآن لأن الأصل في الصلاة أنه ينوي من بدايتها من التكبير إلى التسليم ولكنه عندما نوى في ضمن صلاته أنه سيقطعها إذا حدث معه كذا أو كذا رن جرس الهاتف رن مثلا جرس الباب ينتظر ولده الصغير طيب هل هناك من طريقة يستطيع الإنسان فيها؟ أن يفعل ذلك الأمر دون أن يبطل صلاته ما في مانع كان يقف فليجعل الهاتف أمامه مثلا وإذا رن الهاتف وهو مضطر أن يبين أن هذا الشخص موجود فيستطيع وهو في صلاته بحركة بسيطة على الهاتف مثلا أن يرفع صوته يعني يرفع الهاتف وأن يرفع فيقول مثلا إياك نعبد وإياك نستعين ماذا يفهم الذي على الهاتف أن الذي يوجد في البيت مثلا أو في المحل أو في المكان المعين أنه موجود لكنه مشغول بمسألة الصلاة فإذا انتهى من صلاته تمم الكلام معه إذا رفع رفع صوته قليلا من أجل مسألة الهاتف وهو،, وهو لا يريد أن يقطع صلاة فصلاته صحيحة أم لا صلاته صحيحة أم في البيت تنتظر ولدها الذي يأتي من المدرسة ووقت الصلاة ضاق عليها فأرادت أن تصلي وماذا تفعل؟ لو أرادت أن تصلي وتخشى من ولدها لو طرق الباب أن يترك الباب بعد ذلك ربما تفقده لا تدري أين ذهب فماذا تفعل؟ هذا يحدث مع أطفال الصغار في الروضات وما شابه ذلك تستطيع هذه الأم أن تصلي قريبة من الباب وأن تجعل الباب مفتوحا فإذا جاء الولاد دخل وإذا كانت تخشى من بقاء الباب مفتوح تصلي فإذا طرق الباب حركت هكذا الباب فانفتح وهي في صلاتها ومع ذلك لا يضر ذلك ولا تتكلم شيء وتتم صلاتها وهذا الشيء من الممكن أن تفعله وأمثلة ذلك كثيرة جدا يعني ربما تتعلق هناك أشياء مثلا بقاطع كهربائي في عمل معين يضطر إليه لو كان في صلاته يخشى أنه يحدث ضرار ولا يريد أن يقطع صلاته فليصلي قريبا وبعد ذلك يستطيع أن يفعل مثل ذلك وكل إنسان يستطيع أن يضرب أمثلة كثيرة تتناسب مع عمله وتتناسب مع أشغاله بشكل لا يقطع فيها الصلاة أما إذا قال إذا حدث ذلك الأمر فإني سأقطع الصلاة فصلاته من الآن باطلة وغير منعقدة لذلك قالت تغيير النية كأن ينوي الخروج من الصلاة هذا شيء صار واضحا هناك فرق كبير في العبادات ما بين الصلاة وما بين غيرها الصلاة وقتها مضيق يعني هي عبارة عن يعني من التكبير إلى التسليم فلو قال أريد أن مثلا أغير النية أبطل هذه الصلاة نقول بطلت من الآن لكن لو فعل ذلك مثلا في الصوم الصائم أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطار مثلا لو قال الصائم إن جاء إلي فلان ضيفي العزيز فإن يسأقطع الصوم من أجله تنقطع صومه لا ينقطع صومه وكذلك لو قال شيئا يريد أن يقطع حجه مثلا كذلك لا يقطع لا ينقطع الحج إلا بالفعل بينما هنا في الصلاة بمجرد تغيير النية تنقطع هذه الصلاة ثم قال واستدبار القبلة كأن يجعلها خلف فهره طبعا الإنسان يستقبل أي يجعل القبلة تجاه صدره وجعل القبلة كما مر معنا في شروط الصلاة يختلف بين كونه في مكة وبين كونه خارج مكة أما إذا كان في مكة ماذا يتعين عليه؟ يتعين عليه أن يستقبل عين القبلة في مكة يرى القبلة ولذلك انحراف بسيط مثلا مثل هذه السارية يريد أن يتجه اتجاها جيدا مئة في المئة لأنه يرى الكعبة والمراد في الكعبة فقط الجسم المكعب لا المكان الذي نطوف حوله بما فيه الحطيم يعني لو اتجه إلى الحطيم هذه نصف الدائرة الموجودة أمامه الكعبة فلا يصح توجهه لا بد أن يتجه إلى أحد جدران أو زوايا الكعبة المكعب الشكل المكعب في الصلاة فهذا الشيء عندما يتجه تماما ولذلك الصف لا تراه مستقيما أمام الكعبة بل يكون منحنيا بحيث يكون كل واحد من هؤلاء مستقبلا لعين الكعبة لكن لو فعلوا صفا مستقيما وبعد ذلك الثالث الرابع صار خارجا للكعبة صلاته غير منعقدة ينبغي عليه أن يتجه إلى عين الكعبة أما في خارج مكة أو في خارج الحرام فإنه من المطلوب للإنسان أن يتجه إلى جهة الكعبة لا إلى عينها لأنه لا يستطيع أن يتحقق من عينها جهتها في جهة المشرق مثلا لأهل السودان جهتها في جهة المغرب لأهل الهند جهتها في جهة الشماء لأهل اليمن جهتها في جهة الجنوب لأهل الشام وما شاكل ذلك وهكذا تستطيع أن تأخذ لكل جهة من بلاد العالم جهة تتصل بهم عبر ميناء الكعبة المكرمة هذا هذه الجهة ينبغي أن تكون بصدره لكن لو فعل شيئا فاستدبرها يعني سواء جعلها على يمينه أو جعلها على شماله أو جعلها خلف ظهره عند ذلك تضر ذلك أم لا لذلك كانت التمثيل للشيخ بقوله كأن يجعلها خلف ظهره مفقط خلف ظهره مثال هذا لكن لو جعلها على يمينه أو على شماله تبطل أيضا تبطل هذه الصله. ولذلك التحول في الصلاة بعض الناس ترى يقف في المسجد وأحيانا يعني نحن لا نريد دائما الإفراط والتفريض يؤديان إلى شيء يعني ليس حسنا مثلا أحيانا تدخل إلى الصف فترى الصف متفرق هذا مخالف للسنة فينبغي على الإمام أن يطلب من الناس أن يزدحموا وأن يأخذ كل واحد بيد صاحبه وأن يكون كتفه على كتف صاحبه وأن يطلب منهم أن لا يحدثوا فراغات مثلا فراغات في هذا الصف فهذا مخالف للسنة وهذا لو وجد الإنسان فراغا ما بين اثنين فعليه أن يملأ ذلك الفراغ قبل أن يشرع في الصف الثاني لكن أحيانا ترى بعض الناس يزيدون في هذه المسألة فإذا رأيته يتوجه هكذا إلى القبلة لشدة الزحام يلتفت بصدره طيب القبلة هكذا أنت ملتفت هكذا يمينا أو شمالا عندما يلتفت هذا الإنسان بصدره يمينا أو شمالا ولو كان في الصاف الآن خرج عن القبلة وخرى لم يعد إليها عند ذلك نقول صلاته غير منعقلة لأنه يتجه إلى غير جهة القبلة وهذا كثيرا ما نراه في بعض الناس فتراه ربما لو نظرنا إلى صدره فهو منحرف انحرافا كثيرا طبعا ربما يغتفر عند غيرنا بالنسبة لجهه القبلة لا لعينها فمثلا عند الإمام مالك الجهة القبلة يعني الجهة العامة ما بين المشرق والمغرب قبلها كذا تتجه يعني قليل إلى اليمين إلى اليسار لا يضر ذلك ما عندنا فهذا شيء مبطل للصلاة وعلى الإنسان أن يدرك ذلك الأمر بشكل دقيق لا يأتي بعض الناس مثلا فيحرف ممكن أن تأتي تقول لبعض الناس ربما أعمى فتوجهه إلى جهه تحوله وهذا من يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كدخلت مسجدان فوجدت أعمى يصلي فلو كان هذا الأعمى لا يتحقق من مثلا جهة القبلة ماذا تفعل فيه أنت تحوله بشكل وأنت ترشده إلى جهة القبلة لأن على الأعمى أن يقلدها بصيراً. فإذا كانت الأعمى في صف فعليه أن يدرك أن يكون كتفه مثلا مع الرجل الذي يصلي على يمينه وكذلك الكتف الآخر مع الذي يصلي على يساره عند ذلك يعني يضبط مسألة القبل طبعا هناك بعض الصلوات مرت معنا أنه يجوز فيها للإنسان أن يستدبر القبلة كصلاة شدة الخوف فلا يشترط فيها أن ينظر الإنسان أو أن يتجه إلى القبلة أو صلاة النافلة في السفر على الدابة سواء كان على الدابة أو كان ماشيان فالماشي يخالف في هذه المسألة في مسألتين حركاته في المشي لا تضر وكذلك يعني أراد أن يمشي من هنا إلى حمص وأراد أن يصلي هذا ماذا يفعل يكثر من. القراءة في القيام وعندما يتجه اتجاهه يكون إلى غير جهة القبلة فيقرأ القرآن لكن عند الركوع والسجود والتحرم ماذا يفعل يتجه إلى القبلة فأكثر ما يكون فيها مغير متجه للقبلة ويكون ذلك في القيام والقيام الآن هو طويل الحركة وعدم الاتجاه للقبلة في مفتصالات نافلة السفار لا تضر لمن أراد أن يصلي ماشيا ومتنفلا وكان مقصده إلى غير جهة القبلة مثلا طيب إذا كان الالتفات بالصدر يضر فما حكم الالتفات في الوجه يلتفت يمينا أو التفت شمالا في الصلاة الالتفات في الوجه لا يبطل الصلاة لكنه مكروه إلا لحاجة فإذا كانت هناك حاجة فلا يكره مثل الحاجة كأنه يعني ظن أن ولدا يقع فأراد أن يتأكد فالتفت في وجهه أو أعمى يقع في حفرة أو في نار أو يسقط في هاوية إلى غير ذلك فالتفت لمصلحة معينة من أجل أن يدرأ الخطر عن إنسان مثله فماذا يف... هل يضر ذلك؟ لا وعوض أن يقطع الصلاة ماذا فعل؟ التفت بوجهه فوبعد ذلك عاد إلى الصلاة أما كتر غلبي يعني أراد أن ينظر ماذا يفعل فلان وماذا يفعل فلان الآن أنت مع الله تبارك وتعالى وقلت الله أكبر فجعلت الدنيا خلف ظهرك فينبغي ألا تنظر إلى أعمال دنيوية ليس لك علاقة بها وأنت تصلي قال بعد ذلك والأكل والشرب كثيرا كان المأكول والمشروب أو قليلا إلا أن يكون الشخص في هذه الصورة جاهلا تحريم ذلك الأكل والشرب نعم الأكل والشرب يعني بمعنى أن الإنسان إذا أكل شيئا أو شرب شيئا فمعنى ذلك كل مأكول وكل مشروب يدخل إلى فم الإنسان فيدخل في حلقه وهو في الصلاة فإنه يبطل الصلاة باستثناء أنه لو خرج شيء من بين أسنانه وابتلعه بريقه دون أن يشعر بذلك هذا لا يضر في أثناء صلاة والأكل والشرب كثيرا كان المأكول أو قليلا عندما نقول قليلا ولو كان بمقدار حبة أرزين أو سمسمتين أو عدس مثلا مهما كان قليلا فإنه لو نقطت ماء ولو نقطت ماء يعني لو فتح فمه هكذا ونزلت نقطة مطار على لسانه فابتلعها هل تبطل صلاةه نعم تبطل صلاةه والأكل والشرب كثيرا كان المأكول أو قليلا لو كان هناك عملية تشبه عملية الأكل والشرق لكن لم يصل شيء من ذلك إلى الحلق نقول صار إبطال الصلاة ليس بالأكل والشرق وإنما بالحركة الكثيرة ولو كانت تلك الحركة بالفم يعني لا نفترض لو مضغ لقمتان هذا علك مثلا كانت في فمه وهي لا ينفصل منها شيء وليس فيها طعم في علك بسموها مثلا أي بلدية وكذا وكانت في فمه فأخذ يعلق في أثناء الصلاة الآن بطلان الصلاة في الأكل لا ما حدث أكل ولا حدث شرب لكن بطلان الصلاة إنما يكون بالعمل الكثير الذي كان في فمه وعلى ولو كانت في الأصل حركة الفم للنطق والتلام والقراءة تلك حركة مضطر الإنسان إليها أما هذه الحركة فهو يتعمد حركة خارجة عن الصلاة قال إلا أن يكون الشخص في هذه الصورة جاهلا تحريم ذلك طبعا عندما يكون الشخص بمسألة القليل أنه قد أسلم حديثا أو نشأ بعيدا عن العلماء وهو لا يدري وكان هناك بعض الأشياء ربما تمر في فمه فهل يضر ذلك؟ هل نطلب منه أن يعيد هذه الصلاة التي صلىها؟ لا إذا كان جديد العهد في الإسلام وكان بعيدا عن العلماء وجديد العهد في الإسلام من أسلم اليوم مثلا أو البارح هذا جديد عهد في الإسلام أو كذا بعيدا عن العلماء أما كان في مدينة وفيها علماء هل يعثار؟ لا هذا فوق ذنبه له ذنب آخر وهو ترك العلم والإعراض عنه أيضا قال بعد ذلك والقهقهة ومنهم من يعبر عنه بالضحك يعني الضحك يوجد تبسم يوجد ضحك يوجد قهقهة يعني مراتب هذه فالمتبسم فقط أحيانا تغيير الشفتين ففعلا بساطا بشفتين فمن ينظر إليه يقول فلان يتبسم الضحك أكثر قليلا القهقهة خرج صوت بعد ذلك للضحك فهذه المراتب النبي عليه الصلاة والسلام كان في صلاته فرؤي أنه يتبسم فسئل عن ذلك فكان يرى في صلاته سيدنا ميكايل فضحك صلى الله عليه وسلم فاتبسم وهذا من سبب رؤية سيدنا ميكايل طيب هل يضر ذلك؟ سيدنا ميكائيل ضحك عندما رأى سر عندما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله سر عندما رأى ميكائيل فتبسم ضحكا صلى الله عليه وسلم هذا لا يضر لكن إذا وصل الأمر إلى درجة القهقخة له صوت معين في فمه وبعض الناس ربما يعني يتساءل في هذه المسألة واحد يصلي الآخر ماذا يفعل يأخذ هكذا يفعل نكات وأحاجي وما شاكل ذلك فيجعل المصلي يضحك لا هذا مذنب وذلك مذنب الذي يصلي أمامه أيضا ويستجيب له وبعد ذلك إذا ضحك فإننا نقول عنه الآن خرج من الصلاة طبعا بأي شيء نقول أنه الضحك خرج من الصلاة قلنا في الكلام العمد في بداية البحث أنه حرفين مفهمين أه أه ماذا يجعل حرف مثلا مفهم حرفين مفهمين ثلاثة حروف ماذا تؤدي إلى إبطال الصلاة هذا ماذا يفعل مثلا أقل الدرجات لو أردنا أن نكتب هذا الضحك الذي يضحك فيه في القهقة مثلا كتبنا هذا ألا يكتب صار حروف متعددة هذه الحروف المتعددة أفهمت أو لم تفهم فتحولت القهقات في الواقع إلى كلام عمد في الصلاة والكلام العمد في الصلاة يبطل الصلاة أم لا يبطل هذه الصلاة زاد الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه أن القهقات في الصلاة تبطل الصلاة ويعقبه عقوبة زائدة على ذلك أنه يبطل وضوءه فينبغي عليه أن يذهب وأن يتوضأ وأن يعيد صلاته من جديد قال بعد ذلك وهذا هو الأمر الأخير نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية قال والردة لو وقع في نفسه أنه يريد أن يترك الإسلام في صلاته ولو طرأ عليه هذا الطارئ قليلا تبطل صلاته تبطل صلاته نعم حتى هناك يقولون في هناك ردة صورية وهناك ردة حقيقية الولد هل هو مكلف صغير؟ ليس مكلف لو كان ذلك الولد الصغير يفكر في الردة وهو يصلي كذلك تبطل صلاته لأن الردة الحقيقية لا تكون إلا بعد البلوغ والردة غير الحقيقية تكون قبل البلوغ عرف الردة بقوله وهي قطع الإسلام بقول أو فعل قطع الإسلام بقول مثلا بأي شيء يكفر الناس كان يقول مثلا هذا الدهر مثلا إن الكون لا يوجد فيه إله إنما هي أشياء تديرها النجوم وما شاكل ذلك أو يقول كما يقول تقول النصارى إن الله ثالث ثلاثة يعني آب ابن روح قدس إله واحد لو قال هذه الكلمة فإنه يرتد عن الإسلام أم لا يرتد أو كقول اليهود العزير بن الله يرتد أم لا أو اعتقد بفلان وهذا ما يجعله كثير من الناس لكن نحن نحمل هذا الكلام دائما على مسألة يعني التقدير ولكن لو اعتقد ذلك كأن يقول نفعني فلان أو ضرني فلان كلمة نفعني فلان أو ضرني فلان في الحقيقة هذا شيء نوع من الخروج عن الإيمان إلا أن نقدر نفعني الله بعلم فلان نفعني الله بمال فلان نفعني الله بجاه فلان إذا كان هذا التقدير فهذا لا يضر والتقدير أولى من أن نحمل الناس على الكفر لكن لو اعتقد جازما أن النافع يعني أحيانا الواحد يبالغ في شيخه فيقول الله نفعني لا النافع والضار ومن هو الله تبارك وتعالى فنسب عمل الله عز وجل إلى أحد عبيده هذا يضر أم لا يضر فهذه المسألة مسائل أخرى مثلا يأتي بعض الناس وهذا ما يقع فيه كثير من الساسة فيأتي فيعظم يذهب إلى بلد معين ولذلك هناك بروتوكولات تحدث قبل الذهاب من بلد إلى بلد ماذا يضع ماذا يأكل ماذا يفعل إلى أين يذهب ما هي الزيارات التي يقوم بها أحيانا يطلب منه أن يذهب إلى مكان يعظمون فيه صنما فيقف أمام الصنف ممتثلا وقوفه هذا السياسي إذا وقف هو يحسب أنه يفعل بروتوكولات معينة وقوف أمام ذلك الصنم وتعظيمه له هذا نوع من أنواع الكفر بلد من البلاد أرادت أن تعلق وساما وقد حدث هذا لبعض ملوك المسلمين وقامت بذلك الوسان فعلقت صليبا على رقبته واستمر ذلك لمدة نصف ساعة وضعوا هذا الصليب على رقبته مخالف لكتاب الله عز وجل وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبيها لهم كفر يحتاج إلى تجديد في الإيمان يحتاج إلى تجديد في الإيمان عظم صنما على طريقة معينة بأي طريقة كانت كذلك يعظمون الصنم التمثال الرئيس الكذا إلى أغير ذلك فماذا فعل فعل شيئا كما يفعل بعض الناس الذين نحكم عليهم بأنهم يخرجون عن دين الله أبسط الأمور ماذا قال قال اليوم مثلا الاثنين غدا الثلاثاء الظهر أنا سأنوي الكفر وأترك دين الإسلام قال له منها الآن كفر ما في حاجة أن يعني تؤجر ذلك الأمر إلى الغد نية الكفر كفر لذلك قال وهي قطع الإسلام بقول أو فعل ولذلك أخواني المسائل هذه مسائل في العقيدة ومسائل العقيدة لا تهون فيها المؤسف اليوم أننا نجد أن كل المسلمين اليوم يريدون ما يسمى بالتسامح والمحبة ومشاكل ذلك فيريدون أن يتقربوا من غيرهم في الأديان ولكن الواقع كل الناس يقفون ضد المسلمين لا ترى أي دين من الأديان يتقرب من دين الإسلام بل المسلمون ومع ذلك انظروا إلى كل هؤلاء المتقربين يبيعون دينهم ولا يحصلون على شيء بل يحصلون على غضب من الله تبارك وتعالى هذا شيء لا يعني أن الإسلام لا يدعو إلى المعاشرة لا يدعو إلى التآلف لا يدعو لا الإسلام يدعو إلى كل ذلك لكن كل ذلك ليس على حساب العقيدة ليس على حساب إيماننا بالله تبارك وتعالى ليس على حساب صلاتنا ليس على حساب افكارنا. أن نتنازل فقط اليوم تجد أن كثيرا وربما تجدهم من علماء وصورة علماء ومع ذلك يقومون في الفضائيات وأمثالها كل واحد منهم يريد كأن الإسلام ورثه له أبوه فقط ويريد أن يتنازل عن شيء منه لا لا يحق نارك قواعد أساسية لا يمكن للإنسان أن يتنازل عنها لو نظرنا إلى الحقيقة تماما حتى الجمادات كان الإسلام يحترمها إذا نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرض كان يقول ربي وربك الله فلا يتكبر على أرض معينة ولذلك لو فكر الإنسان قليلا فإنه لا يمسك حزاءه وكذا ويرميه على الأرض هذه مخلوقا من مخلوقات الله عز وجل يحترم حتى الجماد ويعلم أنه سيأتي في يوم من الأيام وسيدخل إلى داخلها وستضغط عليه هذه الدنيا كنت على ظهري تتكبر والآن صرت في بطي ستكلم هذه الأرض ولو نجأ أحد من من ضغطة القبر لنجأ منها من سعد رضي الله تبارك وتعالى الذي اهتز لموته عرش الرحمة ومع ذلك ينبغي علينا دائما أن نعامل كل المخلوقات مع بعضها البعض من آذى ذميا فقد آذاني إمام أبو حنيفة كان يغني بعض النصارى أو اليهود إلى جواره كل يوم كان يشرب الخمر ويقول أضاعوني وأي فتى أضاعوا ففي يوم من الأيام ما سمعه فذاب إلى بيته قال ما أضعناك ما أضعناك كثير من يعني الأئمة ورد لهم علاقات كبيرة مع أهل الكتاب وهم يحسنون إليهم إحسان الجوار إحسان الإنسانية أما لا يتنازلون عن دينه اليوم بالعكس تماما نسينا كل الأخلاق وأردنا أن نتنازل عن ديننا إذن الردة بأي شكل من أشكالها لا نقول أنت, أنت إنسان أعزك الله بشيء اسمه الإسلام نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة بغير ما أعزنا الله أذلنا الله تبارك وتعالى إذن الردة هي آخر المبطلات للصلاة بعد ذلك سيذكر الشيخ فصل في عدد ركعات الصلاة طبعا عدد ركعات الصلاة سيذكرها بالنسبة للمقيم وبالنسبة للمسافر الذي يقصر من صلاته ويفرق ما بين الجمعة وما بين غيرها فيوم الجمعة يتحول الظهر إلى ركعتين لذلك يعني عدد الركعات في فرائض يوم الجمعة تختلف عن غيره نترك ذلك إلى الغد والحمد لله رب العالمين ربما بعض إخواننا يحتاجون إلى شيء يعني طلب مني بعض الإخوان أن نقرأ شيئا في علم المواريث يريدون فنحن خصصنا في يوم السبت من أراد يعني هذه الساعة سنقرأ شيئا عن علم المواريث من أراد فليحضر جزاكم الله الخير بعد هذا الدرس إن شاء الله والحمد لله رب العالمين